وأتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إِسْرَائِيلَ أَلَّا, هدى لبني إسرائيل ألا تَتَّخِذُوا هدى دُونِي وَكِيلًا من ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن لا تفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا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 وَيَدْعُوا الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنَ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا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 وَإِمَّا تُعْلِضَنَّ عَنْهُم بِتِغَاءٍ رَحْمَةً مِن رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَهُمْ قَوْلًا فَقُل لَهُمْ قَوْلًا مِن وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقُود مَلُومًا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 انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا اذا كنا عظاما ورفاه ائنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجاره او حديدا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 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلَّا فَسَجَدُوا إلَّا إِبْلِسْ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقَ تَطِينًا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لئن ذريته إلى يوم إلا قليلا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 فَأُولَئِكَ يقرؤون كِتَابَهُمْ وَلَا يظلمون فَتِيلًا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا وَإِنَّكَ أَدُولَ يَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِينَ أُوحِيَنَا إلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا الَّتَّخَذُوكَ قَلِيلًا وَلَوْلَا أَنْ ثَبَتْنَاكَ لَقَدْ كِتَّتَ رَكَنُ إلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا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 شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض وناء بجانبه وإذا مسه الشر كان يؤوسا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 ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قال سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ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 وكان الإنسان قتوراً ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون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 وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جِئْتُم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 وكان وعد ربنا ل لِلْأَذْقَانِ ويخرون وَيَزِيدُهُمْ يبكون ويزيدهم خشوعا قلوا دعوا اللَّهَ أَوْ الله او ادعوا الرحمن اياما تدعوا فله الأسماء الحسنى